وَإِلَٰهِ عَادٍ أَقَاهُمْ هُودًا وَإِلَٰهِ عَادٍ أَقَاهُمْ هُودًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا رَبَّنَا لَا أفلا تستقون أفلا تستقون